ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم آيون لا يبصرون بها ولهم آبان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضر أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بنا ودعوا الذين يلخذون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن صلقنا أمة يهدون ون بالحرف و به يعدلون والَّذين كذبوا بآياتنا سَنَستدرُّهُمْ مِنْ حَيْث لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلَّ غُبْرَةَ إِنَّكَ هِزِيمَةٌ أَو لَم يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ لكوت السماوات والأرض وما خلق <تصفيق> الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اخترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا نادي له ويذرهم في طريانهم يأمدون فدونك عن الساعة أهيان مرسادا قل إنما علمها عند ربي لا يجللها لوقتها إلا ذو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفير عنها قُلْ إِنَّمَا إِلْمُهَا إِنْ تَظَّانِ وَلَا كِنَّ أَكْفَرَ دُنَّاشِ